بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو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 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 وَلَْوش إَّ ل آتَيْن كُل َفْسِمهُذهَا وَلا حَقَّ القَوْل مِنّ لَأَمْلَ أن جَهَنَّمْ وَ حَقَّ القَوْلُ مِّيلَ أَمْلََّ جَهًاَّمَ مِنَ الجَّةِ وََّا سِأَجمَاعين.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 خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا رَّبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم من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 وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَعْلَمُ بِمَن يُذَكِّرُ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَمَن أَظْلَمُ مَّن ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ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 إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فينا كانوا فيه يختلفون